بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فنجيب عن بعض الأسئلة ريفما ينتهون الأخوان من الصلاة يقول بعض مغاسل السيارات كل غسلة تأخذ كرت إذا اجتمعت عدة كروت لك غسلة مجانا ما حكم ذلك هذه الطريقة في التعامل غير صحيحة ولا مشروعة ولا يجوز لهم هذا الفعل لأنهم يفسدون السوق فيكون ذلك على حساب غيرهم فيتهافت الناس على مثل هذه الأماكن ويتركون الأماكن الأخرى فيحصل ضرر على الناس فهذه الطريقة لا تجوز لكن من كان يغسل أصلا سيارته لا يأتي من أجل أنه يحصل على هذا الهدية أو الغسلة المجانية أو أي كان فكان يغسل سيارته أصلا هو فأعطوه مثل هذا الغسل المجاني فهل يجوز له أن يأخذه من أهل العلم أن يمنع من هذا والأقرب الله وأعلم الجواز ما لم يكن ذلك مقصودا له بحيث ومن أراد أن يتورع من مثل هذا فورعه في محله هل الذين يقضون يقفون قبل المعارض ليشتروا السيارات هذه تكلمنا عليها يقول الرواية التي فيها إثبات الخيار للركبان ألا تشعر أن العلة هي التغرير بهم فقط ذكرت هذا <تصفيق> أن هذه الرواية تشعر بأن المصل... أنه روعية مصلحة الركبان ولكن أيضا مراعاة أهل السوق ومصلحة أهل السوق قضية معتبرة ولا مانع من اجتماع هذا وهذا يقول ما حكم أو للبعض القانون لا يحمي المغفلين هذه من أبطل ما سمعت من قواعد العوام القانون لا يحمي المغفلين بالعكس القانون أول من يحمي المغفلين وهم أحوج ما يكونون إلى حماية القانون لألا يتلاعب بهم الدهاء والمكر والكيد والحذ الحيل ما حكم لقطة الحرم إذا أخذها وذهب بها إلى بلده جهلا منه ماذا عليه لأنه قل يرجعها ويضعها عند محلات المفقودات فلقطة الحرم لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا لمعرف ولا يمتلكها إذا عرفها حولا كاملا كما في لقطة غير الحرم نبدأ كان بقي جزء من الحديث السابق من قوله ولا تصر الغنم هكذا تفضل نعم قبل كيف قبله ولا يباح من تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما ينهى عنه من البيوع وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أم سكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر وفي وهو بالخيار ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع ولا يبع حاضر لباد الحاضر المراد به الحضر وهم سكان القرى والمدن والباد هو الذي جاء من البادية الذي جاء من البادية وصورة ذلك أن يأتي هذا الرجل من البادية ومعه سلع يريد أن يبيعها بسعر يومه ثم يرجع إلى أهله هذه الصورة فيأتيه الحاضر ويقول له ضعها عندي أبيعها لك على التدريج أبيعها على التدريج بسعر أفضل هو لو بقي يريد أن يبيعها بنفس اليوم فسيبيعها بنفس سعر اليوم ثم بعد ذلك يرجع لكن لو أن هذا أخذها منه ثم بعد ذلك باعها له خلال أسبوع أو شهر أو شهور على التدريج فإنه يبيعها بسعر مرتفع ويحصل من جراء ذلك ضرر على أهل السوق فهذا في العلة كما ذكرنا في العلة الثانية في مسألة تلقي الركبان من أجل مصلحة أهل السوق ويبقى النظر في بعض الصور وهي فيما إذا طلب البادي من الحاضر أي يبيع له سلعته هو الذي جاء إليه وقال له أنا جئت إليك أريد أن تبيع لهذه الغنم أو هذا السمن أضعه عندك ثم سأرجع بعد ذلك وإذا بعته ترسل لي الثمن فهل هذا يجوز أو لا يجوز هذه مسألة الآن المبتدئ هو البادي وليس الحاضر فمن أهل العلم أن أجاز هذه الطريقة واشترطوا للتحريم للمنع أن يكون المبتدئ بذلك الحاضر يأتي له يقول له لا تبيع نحن نبيع لك هذه السلعة ضعها عندنا ونبيعها بسعر أفضل من هذا فهذا لا شك أنه لا يجوز لكن لو أن البادي جاء إليه وقال بيع لي هذه السلعة وأرسل للثمن فيما بعد وأنا سأذهب ومن أهل العلم أن أجاز هذا قال هذا فيه قضاء لحاجة هذا الإنسان ونفع له ونصح له هو من النصح النصح يكون بالقول لو سأل عن السعر كم تسوى هذه قال هذه إذا بعتها اليوم هذه الشات ممكن تباع بخمسمائة لكن لو أنك صبرت فيمكن أن تباع بسبعمائة لو أنه استشار قال هل أبيع أو ما أبيع فقال له لا تبيع هذا استنصحه فهل يحرم عليه أن ينصحه أما النصف فلا يحرم عليه لكن الكلام هل يبيع له من نظر إلى ظواهر الألفاظ قال لا يبيع له لأن الحديث المنع فيه بإطلاق لا يبيع حاضر لبعد. سواء كان الذي طلب ذلك هو البادي أو كان الذي طلب ذلك هو الحاضر فلم يفرق في الحديث فالأصل إطلاق ما أطلقه الشارع وهذا الذي نحى إليه جماعة من أهل العلم وقالوا نبقي الحديث على ظاهره نعم ولا نتطرق إليه بتخصيص أو تقييد لم يرد فيه النص والآخرون الذين يقولون يجوز يقول هذا بالنظر إلى العلة فالعلة قد تخصص العام وقد تعمم اللفظ الخاص كما قال في المراقع عن العلة وقد تعمم وقد تخصص لأصلها لكنها لا تخرم يعني، وهذا له أمثلة كثيرة فتجد الآن هذا ظاهره العموم لا يبع لأن الفعل المضارع في سياق النفي هو أحد صياغ العموم لا يبيع ولا يبع حاضر لبادل فا فإذا أخذنا بظاهر اللفظ فإنه لا يجوز أن يبيع أن يبيع له وإذا أخذنا نظمنا إلى العلة وقلنا إنه من مساعدة الإنسان الذي طلب منك أن تبيع له والنصح له وما أشبه ذلك فقد يقال فقد يقال إنه لا إن, إن ذلك لا بأس به كما اختلفوا أيضا في بعض التفصيلات الأخرى مثل إذا كان هذا الطعام من القلة بحيث إنه لا يؤثر بسعر السوق هل يبيعه له ولا لا قليل أو لأن هذا النوع في السوق كثير جدا وهذا المجلوب لا يؤثر فيه أو أن نوع هذا المجلوب ليس مما تعم الحاجة حاجة الناس له بمعنى الآن السوق مليء مثلا بالغنم وهذا جاء بشات واحدة لا تؤثر بسعر السوق فهل يمنع من أن يبيعها له لن يؤثر في سعر السوق فمن نظر إلى العلة قال من أجل الناس وسعر السوق وتنزل الأسعار وكذا قل لا مانع يبيع له لأن هذه لا تؤثر جيد واحدة نعم أو كان هذا الشيء لا تعم حاجة الناس إليه لو أن هذا الرجل جاء من البادية بضباب جمع ضب ضباب نعم فمثل هذا الضباب هل تعم حاجة الناس إليها؟ كم واحد يحتاج إلى الضب وإذا ما وجد الضب ماذا يحدث عند الناس في الأزمة ومشكلة في البلد والاقتصاد أساس إنه ما وجدوا ضب في السوق ولا سعره غالي؟ فمثل هذا الآن لو جاء لو جاء بضب أو بضباب ووضعها عند هذا وقال بعليها. هذه لا تؤثر بسعر السوق أو بالأحرى لا تعم حاجة الناس يعني الناس حاجتهم إليها لا تذكر فمثل هذا أو جاء ببعض النباتات من الصحراء قد يحتاج إليها العطار أو نحو هذا هذه ماذا تؤثر في سعر السوق فمن من نظر إلى العلة استثنى هذه الأشياء ومن نظر إلى ظاهر اللفظ قال لا يبع حاضر لباد نبقى على ظاهره سواء كان ذلك يؤثر في سعر السوق أو لا يؤثر في سعر السوق المهم أن نمتثل وننتهي كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم كابن عباس رضي الله عنه من حمل هذا على أن يكون سمسارا يعني الحاضر أن يكون سمسارا لكن لو باع له مجانا جاء هذا الرجل من البادية فهذا الإنسان الحاضر أخذ بضاعته وقال أنا ببيعها لك لوجه الله هل هذا يمنع أو المقصود أن يكون له سمسارا نحن ليس عندنا في الحديث أن يكون له سمسارا الحديث عام ولمصلحة أهل السوق لأنه إذا باع له الحاضر أفسد هذه المصلحة على الناس فابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن القضية تتعلق بهذا المعنى أن يكون له سمساراً يأخذ أجره على بيعه له وعلى كل حال البخاري رحمه الله كأنه يميل إلى هذا وقد عقد بابا في الصحيح باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجره أو بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه هذا كله بالنظر إلى المعاني التي ذكرتها آنفا وسيأتي في الحديث الآخر حديث الـ الـ الـ ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللبات قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللبات قال لا يكون له سمسارا هذا قول ابن عباس فعلى كل حال الحديث ليس فيه ما يدل على هذا والله تعالى أعلم هنا أيضا قال ولا تصروا الغنم لا تصروا الغنم التصرية ما معناها التصرية أن يترك الدابة لا تحلب مدة من الزمن حتى يمتلئ ضرعها من الحليب فهذا فيه تدريس وغش للناس فإذا رأوها ظنوا أنها مدرار وأن حليبها تدره بغزارة فيغترون ويشترونها. نعم. فال... فهنا لا تصر الغنم لا تصر الغنم سواء كان ذلك بربط الثدي أو كان من غير ربط بتركها هنا قوله لا تصر الغنم هل ذلك يختص بالغنم فقط؟ أو أنه يعم الغنم وغير الغنم مما يقصد للحلب ما يكون الحليب مطلوبا منه وهذا هو المعنى وهو المراد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغنم هنا ليس للحصر وقد جاء في رواية في البخاري لا تحفل الإبل والغنم ذكر الإبل والغنم والبقر من باب أولى لا لأن التي يعني تعتبر بالمرتبة الأولى مما يقصد منها الحلب هي الأبقار وليست الأغنام ولا ولا الإبل وإنما تكون بالدرجة الثانية بعدها فهنا لا تحفل الإبل والغنم بمعنى لا تصره والبخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث لا تحفل الإبل والغنم ذكر ترجمة وزاد فيها البقر بمعنى أن ذلك يكون للإبل والبقر والغنم طيب وغير الإبل والبقر والغنم هل يدخل في هذا ولا ما يدخل فيه هل يدخل ولا ما يدخل كيف يدخل مثل إيش مثل ماذا نعم الآن لو اشترى جارية امرأة امه مصرح يمكن هذا ولا ما يتصور يتصور ولا ما يتصور يتصور اشترى امه جارية مصرح بمعنى انه ان افداها قد امتلأت بالحليب ما ارضعت اياما فهل يكون هذا من التدليس والغش يقال إن كانت اشتريت لهذا الغرض فإن هذا من التدليس. لا شك أنه تدليس. بمعنى لو كان عنده أطفال له أو لغيره يريد أن ترضعهم فهو اشتراها للأرضاع فظن أنها ذات لبن فاشتراها لهذا الغرض وإذا بها لا يحصل منها المقصود فمثل هذا يعتبر تدليس لو اشترى فرسا نفس الشيء إذا كان اشتراها لهذا الغرض فهذا تدليس وإذا كان اشتراها للركوب مثلا فإنه لا يضر وهكذا لو اشترى حمارة حمارة لأن عنده جحشا يريد أن ترضعه فذهب واشترى طلب قال سأل ما في حماره فيها حليب فجاء واحد قال له إلا بعد ثلاثة أيام وهي عندك إن شاء الله فتركها حتى فهذا مشتري من أجل هذا المعنى الحلب فإنه يكون ذلك من التجريس بلا شك فيكون داخلا فيه ونشتري لغرض آخر فإن هذا طيب هنا في الحديث قال ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين يعني مخير بين الأمرين أيهما أحب إليه اختاره بعد أن يحلبها بعد أن يحلبها يعني أنه يتبين له أنها مصره بعد الحلب فإذا حلبها بعد ما اشتراها ثم في اليوم الثاني أو لم يجد فيها شيئا ليست كما رأى وشاهد حينما اشتريت ففي مثل هذا له أن يمسكها نعم وله أن يردها مع صاع من تمر قال بعد أن يحلو طيب لو علم بالتصرية قبل أن يحلو بها أخبره مخبر أخبرت زوجة البائع ولد البائع اتصل عليه وقال ترى هذا ما يجوز والغش حرام وتراها ما حلبت منذ ثلاثة أيام فعلم بهذا فأراد أن يرجعها فما فما الحكم هل نقول لا بد يحلو بها الجواب لا يرجعها وهل يرجع معها صاع من تمر؟ الجواب لا ما يرجع ليه لأنه ما حلبها نعم طيب قال إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر صاعا من تمر ال ردها وصاعا من تمر هل هذا يختص بالتمر فقط؟ ولا يردها مع صاع من طعام مثلا كما جاء في بعض الروايات ويقال الطعام هنا يشمل البر والشعير صاع من تمر لأن هذه أكثر الروايات صاع من تمر ويحمل تحمل رواية الطعام على التمر وقد جاء في بعض روايات الحديث كما في مسلم صاع من تمر لا سمراء والسمراء ما هي الحمطة الحمطة يقال لها السمرة ولولا الحبة السمرة فيرد معها صاع من تمر طبعا هذا التمر بقدر صاعم قد يكون هذا الإنسان حلبها مرة واحدة وقد يكون حلبها أكثر من مرة ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات هذا هذا المقدار هذا الحليب في الحلبة يتفاوت عن الكل يخرج صاع من تمر عن الكل يخرج صاع من تمر لو حلبها حلب واحدة ثم بعد ذلك تركها عرف أنها مسرّه ما عد حلبها ولو أنه حلبها في اليوم الثاني والثالث فلا يرجع إلا هذا المقدار صاع من تمر نعم صاع من تمر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وهذا الحديث فيه كلام طويل لبعض الفقهاء وهو مثال للأسف على كثير من التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اعتراضات كثيرة لو أنه اعترض بها على كلام أحد من الناس من الصحابة فمن بعدهم كان قلنا بعض هذه الاعتراضات له وجه لكن يعترض على الحديث ويقال هذا مخالف للأصول والقواعد لأن الحليب ليس من جنس التمر فالمثلي يرد بمثله يعني ما كان يمكن أن يرد بالمثل كان يكون مكيلا مثلا أو نحو هذا فيرد بالمثل وما ليس له مثل فإنه يرد بالقيمة بقيمته يقدر ويقولون هذا الحديث الآن قال صاع من تمر قد يكون الذي أخذ من الحليب قليل وقد يكون كثير وقد يكون حلبها مرة واحدة وقد يكون حلبها عدة مرات فكيف يرد صاعا من تمر فيقال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه ولا داعي للتطويل أصلا في الرد على هؤلاء وللأسف الشديد تجد أحيانا الرجل العالم الذي له بصر وعلم بالسنة ينشأ على مذهب ثم يبدأ يعترض بمثل هذه الاعتراضات أو بنحوها نعم في رد الحديث وأنه يرد عليه إشكالات وما أشبه هذا وهذه قضية فيها عبرة كبيرة وهي أن الإنسان الذي ينشع على مذهب قد يصل إلى درجة كبيرة من العلم والفهم ومع ذلك تجده قد يتمحل ويجذبه المذهب حتى يبقى عنده مثل هذا الاشكال نعم فعلى كل حال لا حاجة للتطويل في الكلام على هذه القضية إذا ثبت الحديث فلا التفات إلى شيء آخر نعم هنا قال وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا ثلاثا يعني ثلاث أيام ثلاثة أيام وقد جاء في صحيح مسلم التصريح بهذا ثلاثة أيام لماذا ثلاثة أيام لأنه قد لا يتبين له التصريح من أول يوم وثاني يوم حلبها أول يوم ثم بعد ذلك قد يقل الحليب في اليوم الثاني لسبب أو لآخر ما أكلت لكن حينما يكون ثلاثة أيام يتبين حالها بصورة جلية فهو مخير ثلاثة أيام لكن لو تأخر عن الثلاث أيام جابها بعد أسبوع فليس له حق في إرجاعها وليس مخيرا في ذلك والله أعلم طيب هذا ما يتعلق بهذا الحديث وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته هنا نهى عن بيع حبل الحبلة المقصود بالحبل يعني الحمل حبل الحبلة يعني الناقة الحامل قال هنا فسره وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة تنتج بالبناء للمجهول هكذا تنطق به العرب تنتج يعني تلد تنتج ثم تنتج التي في بطنها يعني يبتاع الجزر نعم حتى تلد الناقة يعني الناقة هذه حامل حتى تلد ثم بعد ذلك تلد التي في بطنها التي في بطنها حتى تنتج الناقة تلد ثم تنتج التي في بطنها هكذا فسر فبهذا الاعتبار الآن يكون الأجل مجهولا متى تلد الناقة ومتى تلد التي في بطنها هذا إذا كانت أنثى فهو إلى أجل مجهول وفسر بتفسير آخر قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبير المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته نتاج الجنين الذي في بطن ناقته طبعا الفقهاء يختلفون في المراد بهذه الأشياء على التفصيل يعني هل يبيعها بالجنين الذي في بطن ناقته أو بولد الجنين الذي في بطن ناقته فهنا في هذا التفسير بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته يعني بولد الجنين هذا ظاهره فإذا كان هذا التفسير فهذا بيع بإيش؟ معدوم وهل يجوز بيع المعدوم؟ الجواب لا وين الجنين اللي في بطنها؟ لو أن الآن يعني بغض النظر عن التفصيلات هل هو الجنين الذي في بطنها أو الجنين الذي سيكون ناتجا عن الجنين الذي في بطنها يعني ولد الولد هل يجوز للإنسان أن يبيع الجنين في بطن الدابة على سبيل الانفراد ناقع حامل فرس حامل شات حامل قال لبعني الجنين اللي في بطنها يعني الجنين اللي في بطنها ناقه من فصيلة جيدة نوعية جيدة أو فرس من فصيلة جيدة قال أنا بشتري الجنين اللي في بطنها بعنيه هل يجوز هذا الجواب ما يجوز لماذا لوجود الجهالة لا يجوز طيب لو قال أبيعك ولد الولد اللي في بطنها لأنه عنده بالحجز هذا يحصل ولا ما يحصل يحصل في الفصائل الجيدة من ال الجمال أو الخيول أو حتى الكلاب مع إنها لا يجوز بيع الكلب كما سيأتي هذه فصائل وشهادات ميلاد وتاريخ التلقيح وب يعني وثائق رسمية ولا لا والضرب بمبالغ الثورة الهولندي حينما يؤتى به إلى مكان حينما يخرج من هولندا يحسبون من خروجه حتى يرجع بالساعة إذا كان حتى يرجع ها كيف ساعات الخبراء نعم يزيد على ساعات الخبراء احسب له بالساعة من يوم يطلع لين يجي والضراب قد تحمل من هذا الضراب وقد ما تحمل معنى نفسه نهى عن هذا فعلى كل حال هذه الأمور موجودة إلى الآن للأسف وبصورة أكثر من السابق فلا يجوز لا بيع المعدوم ولد الولد الذي في البطن ولا يجوز بيع المجهول ولا يجوز البيع إلى أجل مجهول البيوع التي يدخلها الغرر أو الجهاله تكون باطلة وقد ذكرت لكم قبل في البداية كرمها البيوع أن أكثر ما يعرض للبيوع فيكون سببا لتحريمها أو إبطالها الجهالة والغرر فإن خرجت من هذا وهذا جاء الربا طيب وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه طيب هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو حتى وصلاحها نهى البائع والمشتري نهى البائع والمشتري بمعنى أن البائع لا شك أنه منهي عن هذا نعم، لكن قد يقول المشتري أنا راضي وقابل وأتحمل النتيجة فذلك لا يبيح أن يباع له الثمر قبل بدو الصلاح والسبب في هذا كما جاء في بعض الروايات كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيح أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبايعون الثمار فإذا جد الناس جد الناس يعني إيش حصدوا الحب أو جذ النخيل صرموا يعني إذا جد الناس وحضر تقاضيهم تقاضيهم يعني هذا يأخذ الثمر وهذا يدفع المال قال المبتاع يعني المشتري إنه أصاب الثمار الدمان الدمان يعني عفن سواد يصيب الثمر وترونه في الله في النخيل في ثمر النخيل سواد يضرب إلى السواد هافه نعم إنه أصابه مراد وهذا أيضا داء يصيب الثمر فيهلك مراد أصابه قشام يعني انتقص أصابه قشام مثل إذا حت فلا يبقى منه إلا القليل هذه آفة تأتي بسبب أو لآخر وأحيانا تضمر أما لسوء التأبير أو لغير ذلك فيتحول هذا الثمر إلى شيص بحيث تكون الثمر الضامره مستطيلة ضعيفة هزيلة لا تصلح للأكل الآدمي وإنما تأكلها الحيوانات أصابه قشام أو قشام وهي عهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك إما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة كالمشورة هذا كلام زيد. رضي الله عنه كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم ومن هنا فهم بعض أهل العلم أن هذا البيع صحيح لكنه يكره قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك مشيرا لدفع أسباب الخصومة والذي عليه عامة أهل العلم أن البيع فاسد ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنهي يقتضي الفساد فهنا نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري فهذا نهي صريح وحتى يبدو صلاحها نهى عن بيع الثمرة الثمر هنا يشمل جميع أنواع الثمار من النخيل والأعناب وحتى لا ما يمكن أن يقال عنه بأنه ثمار من غير هذه الأصناف حتى يبدو صلاحها يعني مثل الآن الحب حب يعتبر ثمر فلا يباع حتى يبدو صلاحه القثاء خيار أول حتى يبدو صلاحه لكن من من هذه الثمار ما يصلح للأكل ويستساغ ولو كان صغيرا فيجوز بيعه إذا كان يعني يصلح ولو في أوله يعني وهو صغير ولو ترك فإنه يكبر فإنه يجوز بيعه إذا كان مستساغا للأكل فهنا بدو الصلاح قال حتى يبدو صلاحها فسره بالحديث الآخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قالناها عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر حتى تحمر طبعا هذا إذا كانت إذا كانت حمراء وقد تكون صفراء فيقال أو تصفر ولهذا فإن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حتى يبدو صلاحها جاء في بعض الروايات وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته تذهب العاهة حتى تذهب عاهته وهذه رواية في الصحيحين وفي صحيح مسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة السنبل حتى يبيض إذن القضية لا تختص بالأعناب والنخيل وال... عن السنبل حتى يبيض بحيث يكون لونه بهذا وأيضا إذا ضغط ما يكون لينا ينبجس وإنما يكون قويا هذا معنى يشتد وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة وعند مسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة نعم قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته فالآن القيد تذهب عنه العاهة يبدو صلاحه يحمر يصفر في السنبل يشتد أو يبيض وذلك يرجع إلى معنى واحد يشتد إلى بيض حتى تذهب عنه العاهة وجاء في بعض الروايات الأخرى أيضا قال كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباعد ثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها ذكر الأمرين تحمار وتصفار ويؤكل منها وعند النساء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم حتى يطعم وعند مسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب يطيب يعني يصير صالحا صالحا للأكل وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يؤكل وحتى يوزن نعم و. في حديث أنس أيضا عند الترمذي وأبي داود وبن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود يعني هذا العنب الأسود وعن بيع الحب حتى يشتد حتى يشتد وجاء في حديث أيضا صححه الشيخ أحمد شاكر على كل حال وضعفه بعض أهل العلم صححه أيضا الأرنؤوت أنه قيد ذلك بطلوع الثرية من مجموع هذه الأشياء نخرج بماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى ترتفع عنه العاهة متى ترتفع عنه العاهة إذا طلعت الثرية وطلوع الثرية هو علامة لارتفاع العاهة وهذا معروف عند العرب الثرية لا علاقة لها بهذا والله عز وجل يقدر المقادير لكن هذه علامة كما يقولون إذا طلع سهيل في آخر الحر إذا طلع سهيل برد الهواء نعم. وأيضا تظهر بعض الأعهات إذا طلع سهيل مثل الجرب متى يطلع يكون كامنا في بطن الدابة يعني في في داخلها لكنه متى يظهر عادة إذا طلع سهيل هذه الأشياء الله عز وجل يعني مثل عقارب الساعة كما يقال إذا طلع النجم الفلاني صار يصلح زراعة طماطم وكذا, وكذا وكذا وكذا وإذا طلع النجم الفلاني صار كذا وصار الهواء بصفة كذا وإذا طلع النجم الفلاني صار وقت تأبير النخل وهكذا اتضح هذا المعنى فإذن لا تباع حتى تصلح للأكل تكون صالحة للأكل تحمر أو تصفر والحب حتى يشتد وذلك وذلك لأنه يكون قد أمن عليه من العاهة بإذن الله عز وجل يعني الآن العهات التي تقع في في الثمر النخيل معروفة عند العامة اللي يسمونه الغبير هل يطلع إذا تغير لون الثمر صفر أو حمر الجواب لا إنما يكون قبل ذلك التساقط الثمرة حينما يعني تحت الثمر هل يكون بعد ما يظهر اللون الجواب لا فمن مجموعة هذه الروايات الصحيحة حتى يزهو ترتفع العاها يحمر أو يصفار الحب يشتد يبيض حتى يطعم حتى يؤكل كل هذا يدور على معنى وهو أن هذه الثمار إذا استوت وصارت صالحة للأكل فإنه يجوز بيعها عند إذن يبقى النظر في بعض التفصيلات الآن ثمر النخلة الواحدة قد يصفر بعضه أو يحمر ولكن بعضه يبقى لا مو بشيء يبقى لم يظهر له اللون فهل يجوز بيعه ولا ما يجوز الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز بيعه لأنه تكون قد ارتفعت عنه العاهة إذا ظهر فيه اللون واضح طيب لو أن النخيل يتنوع فمن النخيل ما يتأخر ومنه ما يبكر فهل يجوز بيع أن الثمر عموما في البستان الواحد مثلا أو في البلد الواحد إذا بدأ اللون ظهر فيه اللون وصار بعضه يصلح مثل اللي يبكر بعض ال الأنواع تكون في أول في أول الثمر في أول الموسم وبعض هذه تكون في آخر الموسم يعني عندنا مثلا الآن أول ما يظهر ما هو الغر وقبله الكير أو البكيرة هذه أول ما تظهر مبكرة جدا لكن الهلالي في آخر شيء آخر الصيف فإذا نظرنا إلى العلة فيقال إن كل ما لا يؤمن عليه العاهة بحيث أنه يكون لا زال في طور من أطوار التكوين ويكون عرضة للعاهة فإنه لا يجوز بيعه وإنما يباع ما تجاوز مرحلة الخطر أما بيع ثمر في بلد آخر يعني هذا الإنسان له بستان هنا وله بستان في القصيم البستان اللي هنا يطلع أو يثمر أو يزهو فيه الثمر قبل الذي في القصيم بشهر ونصف تقريبا ولا لا فماذا يقال؟ يقال لا يجوز أن يبيع الذي هناك، لكنه يبيع مما في هذا البلد. والقصد في هذا كله هو أمن العاهة من أجل أن لا يختلف الناس وتذهب أموالهم، لأنه قال هنا كما في الحديث الآخر، حديث أنس رضي الله عنه عن بيع الثمار حتى حتى تزهي. حتى تزهي وفي رواية عند مسلم حتى يزهو قيل وما تزهي وفي رواية في الصحيحين فقلنا لأنس يكون هذا من كلام أنس رضي الله عنه وما زهوها قال تحمر وتصفر ثم ذكر الباقي يعني أنس قال أرأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه فعلى هذا يكون هذا الكلام موقوف من كلام أنس يعني التفسير وما بعده من قوله أرأيت من كلام أنس كما في ظاهر هذه الرواية التي في الصحيحين وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وعلى كل حال من أهل العلم كالإمام مالك من صرح برفعها رفع هذه الرواية هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء ذلك في رواية في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إلاّم يُثْمِرْهَا الله فبما تستحيل مال أخيك وهذه صريحة بأن هذا من قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال الحافظ بن حجر ردا على قول من قال كدّارا قذني الذي قال بأنها من قول أنس بناء على الرواية الأخرى لا مانع أن تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الروايات الأخرى طيب قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ بمعنى أنها تلفت وهذا أخذ المال ولم يحصل له الانتفاع من هذه بهذه الثمار. طيب. الحمد لله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا هذا الحديث يعني أورد المصنف رحمه الله من أجل هذه الجملة ليوضح المراد ببيع الحاضر للباد ولو قال أنه أورده بعد الحديث الذي يتعلق بهذا المعنى لكان أوفق وأحسن الله أعلم نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة وإن كرماً أن يبيعه بذبيب كيلة وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ثم فسرها هنا قال أن يبيع ثمر حائطه يعني بستانه إن كان نخلاً بتمر كيلا يعني معنى المزابنة أن يبيع الثمر الرطب بالجاف تكون المبايعة ثمر بثمر رطب بجاف عنب بزبيب رطب بثمر فهذا لا يجوز لماذا لماذا لا يجوز هذه الآن التمر ما ربوي ولا لا يدخل فيها الربا فلا بد فيه من التساوي والتقابل. تمر بتمر كما سيأتي في باب الربا إن شاء الله الآن الجنس واحد تمر تمر بتمر لا إذا كان الجنس واحدا فإنه لابد من التقابض والتساوي في الربويات هذه وإذا اختلفت الأجناس في الربويات يعني تمر ببر فيجوز التفاضل لكن لابد من التقابض فهنا نهى عن المزابنة حقيقة المزابنة أنها بيع مجهول بمعلوم بيع مجهول بمعلوم هذا الـ الـ الـ الـ الـ الآن عنده عشرة أصواع من التمر مكيلة ومعروفة ويريد أن يأخذ بعشرة الأسواع هذه أن يشتري رطبا طبعا هذا الرطب على رؤوس النخل بطبيعة الحال ومعلوم أن هذا لا يمكن أن يضبط أولا هو على رؤوس النخل كيف يعرف قدره إنما يكون ذلك بالخرص والخرص تقدير فهنا عدم العلم بالتماثل فنزل ذلك منزلة التفاضل فهذا لا يجوز ربوي بربوي الجنس واحد مع التفاضل فهذا حرام ثم إن هذا الرطب إذا جف فإنه يقل ويخف وزنه لو وزن مع أنه مكيل يضمر ويصور فإذا كيل لا يكون كما لو كلناه وهو رطب فهذا لا يجوز لكنه يستثنى منه مسألة العراية فقط في التمر في التمر للحاجه للحاجه وذلك أن مع أن الحاجه هنا ليست ضرورة كما سيأتي في الكلام على العراية إن شاء الله في باب مستقل لكنها هذه الحاجة من باب الإرفاق وذلك أن النهي هنا من باب النهي من باب تحريم الوسائل ولا المقاصد الوسائل فبعض الفقهاء يقولون ما حرم تحريم الوسائل وبيح للحاجة وما حرم تحريم المقاصد لم يبح إلا للضرورة في لا تباح للحاجة لكن تباح للضرورة وأما ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة للحاجة لو قلنا أن التصاوير حرمت التحريم الوسائل فإنها تباح للحاجة للحاجة المعتبرة شرعا وهكذا في أمثلة كثيرة مع أن هذه القاعدة فيها كلام ذكرناه في شرح قواعد ابن سعدي هنا مسألة العراية مستثنى من باب, الإرفاق من باب الإرفاق وذلك أن هذا الإنسان فقير ما عنده مال يشتري ثمرة فعنده تمر من العام الماضي فيأتي به فيشتريها بخرصها فيرخص بحيث لا يكون ذلك يعني يكون ذلك فيما دون خمسة أوسق يعني كمية ليست كمية تجارية للاستهلاك ولهذا ذكر من بعض أهل العلم من شروطه أن يكون الثمر في العرايا على رؤوس النخل ما يجي يعطي سطل من الرطب في أو محفر بمحفر من التمر ليه قالوا لأن لي هذا يفوت المقصود هو الرجل يريد أن يتفكك في الصيف فإذا كانت هذه الثمر قد قطعت فإن ذلك يفوت عليه المقصود هو يريد أن يتردد عليها حينا بعد حين جيد وينتفع بهذا الثمر وهو رطب في الصيف فرخص في مثل هذا على كل حال قال أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما قال إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل أو بكيل طعام نهى عن ذلك كله على كل حال المزابنة قيل سميت بذلك من الزبن وهو الدفع أن كل واحد يحاول أن يدفع صاحبه ليأخذ أكثر يقول لا هي أصلا هذه تقدر بأكثر من هذا البائع يقول النخلة هذه أكثر من عشرة أصوار وهذا يقول لا هي لا تتجاوز عشرة أصوار وهكذا فيحصل مثل هذا التدافع، فهذا يقال له مزابنة في الأصل. ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على العرائج يوضح بعض ما يتعلق بهذه بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وكذلك أيضا في باب الربا نعم، لأنه هنا. قال أي بيع الثمر حائطه إن كان نخل بتمر كيلا وإن كان كرم لأنه يتعلق بالأموال الربوية الربوية لكن لو أنه قال له عطني هذا هذه النخلة أبى منك ببر يصلح ولا ما يصلح؟ لابد من إيش؟ تقابض. لابد من التقابض. لكن لو قال لعطني هذا المحفر من الرطب بهذا بهذا ال الصاع من البر يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز. لكن لو قال لعطني محفر من هذا الرطب بمحفرين من هذا التمر، فهذا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب لو قال له محفر بمحفر رطب بتمر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فلا يمكن هنا تحقق. التساوي طيب تفضل الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة المخابرة هي المزارعة هي المزارعة صاحب الأرض يأتي لإنسان يتفق معه يقول هات بذور وازرع هذه الأرض وقم عليها ثم بعد ذلك الثمرة بالنصف أو أقل أو أكثر بحسب ما يتفقون عليه. أقول لك لي الثلث والباقي لك أو نحو هذا. فهنا نهى عن المخابرة. نهى عن المخابرة. من أهل العلم من حمل هذا النهي على التحريم وقال إنه إنها لا تجوز بجميع صورها وأشكالها. ومن أهل العلم من قال إن هذا النهي محمول على معنى لوجود ما يدل على جواز المخابرة نعم فالصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم أنهم كانوا يخابرون العام والعامين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشاهد أن الناس الذين قالوا بالجواز وهو الأقرب الله أعلم أنه حمل هذا على معنى وهو أن يكون على جزء من الأرض بعينه يعني يقول له ازرع هذه الأرض هذه الناحية أو هذا النصف من هنا إلى هنا الثمرة لك وهذا النصف الثاني ثمرته لي ليه ما يجوز هذا لأنه قد لا يثمر أحد الشقين وقد تكون ثمرته ضعيفة قد تحصل فيه آفة فيفسد هذا الثمر لا من مجموع الثمر بلا تحديد النصف أو الثلث أو الربع هذا جائز بحسب ما تخرج لكن لا يحدد له جزءا بعينه وقد يكون هذا العامل أصلا يستوصي بالجزء الذي له بالسقي والرعاية هما أشبه ذلك ويهمل هذا فتقع خصومة ويقول لها أنت فردت أنت ما سقيت كما ينبغي أنت مهتم فقط بالجزء اللي عندك فمثل هذا يكون سببا الاختلاف والله أعلم طيب والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهذا أيضا واضح باعتبار أنه لا يحصل فيه لا يحصل فيه التساوي والبر من الأموال الربوية وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها هذا سبق الكلام عليه وأن تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ثمرة لا تباع إلا بالدينار والدرهم بمعنى لا تباع كما سبق بغير الثمن إلا العرايا بالتمر رطب بالتمر نعم إلا العرايا فإنه يرخص في ذلك المحاقلة إلى آخره أظن يكفي هذا نعم بقي حديثه وعن أبي مس، بفضل الله، وعن أبي مسعود الأنصاري لل... رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث نعم هنا نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب ما العلة في النهي عن ثمن الكلب ما هي العلة كيف نجاسته من قال إن العلة هي النجاسة نعم حمل ذلك على كل نجس حتى إن بعضهم قال لا يجوز بيع الحمار باعتبار أنه نجس ولا يجوز بيع شيء من الأشياء النجسة وهذا الكلام يعني مثل السباع إذا قيل إنها نجسة وهذا الكلام والله تعالى أعلم فيه نظر فيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم خص الكلب ولا زال الناس يتبايعون الحمير منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على القول بنجاستها على القول بنجاستها فالشاهد أن الحديث هنا خص الكلب نهى عن ثمن الكلب فلا يقال أن الكلب هنا مفهوم لقب وأنه لا يحتج بمفهوم اللقب فيعم كل نجس أنا. وهذا مثال على على كل حال على تعميم على التعميم بالعلة إذا قلنا النجاسة فالنجاسة أعم من أن تكون متشخصة في الكلب كل نجس يحرم والأقرب الله تعالى أعلم أن هذا يختص بالكلب فقط ولهذا يقال لو أنه باع شيئا آخر مثل الصقر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو أنه باع فهدا إصداب به، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فما ينتفع به، فإنه يجوز بيعه، إلا ما ورد النهي عنه. ولهذا فإن الأرجح أنه لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلب صيد أو ماشية أو زرع لا يجوز اقتناء الكلب إلا لأحد هذه الأمور الثلاثة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينقص كما جاء في بعض الروايات من أجره كل يوم قراطا وفي بعضها كل يوم قراطا والحديث الصحيحين إلا لهذه الأمور الثلاثة وليس منها حراسة البيوت ليس منها كلب صيد أو زرع أو ماشية طيب إذا كان ي... هذا يعني وجه من الانتفاع ظاهر هل يجوز بيعه؟ من أهل العلم أن أجاز البيع باعتبار الانتفاع والأقرب الله أعلم أخذ من ظاهر الحديث أنه لا يجوز بيعه ولو كان معلما ولو كان معلما أما الحديث الذي جاء عند الترمذي وفيه الاستثناء إلا كلب صيد فإنه لا يصح ولو صح فإن ذلك حجة للقائلين بأنه يستثنى من ذلك كلب الصيد فيبقى أنه يحرم بيع الكلب أياً كان سواء كان كلب صيد أو ليس بكلب صيد لكن هنا طبعا يرد سؤال وهو أن الإنسان إذا احتاج إلى كلب صيد أو ماشية أو زرع حراسة المزرعة فهل ولم يجده إلا بالثمن ما وجده إلا يباع فهل يجوز له أن يشتريه ولا لا الواجح أنه يجوز له أن يشتريه وهذه إحدى صور قاعدة أو ما جاز شراؤه ولم يجوز بيعه في أشياء لا يجوز بيعها لكن يجوز الشراء وهكذا المصحف عندما من قال إنه يحرم بيعه والأرجح أنه لا يحرم بيع المصحف لكن من قاله يحرم فإن لم يجده إلا بالثمن ماذا يصنع يشتريه والإثم على البائع وهكذا في بعض الأشياء التي يقال لا يحرم بيعها لكنه قد يكره بيعها لأنه إضاعة للمال فإذا اشتراها الإنسان هل واضح اشتراها لحاجة فالشاهد أن, أن بيع الكلب لا يجوز ولكن إن لم يجده الإنسان إلا بالثمن بالبيع فإنه يجوز له الشراء في هذه الحال يجوز ورد حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور والكلب إلا كلب صيد فهذا أيضا لا يصح بل جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سأله أبو الزبير عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك السنور ما هو ها ليش القبط هو السنور فلا يجوز بيع السنور لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه مع أن فيه منفع أولا لا إذا كان معلما فيه منفع يأكل حشرات ولربما ينتفع به في, في أمور أخرى مثل إيش رقايا الطعام ومثل إيش يمكن أن يدفع عن صاحبي الحشرات إذا نام نائم إنسان في مكان وجاء عقرب جاء شيء جاء حية بعض القطط تدفع عن النائم وتبقى طول الوقت حوله فما يقترب من شيء إلا أخذته قتله، فإذا كان بهالمسألة وإنسان في مكان يوجد فيه مثل هذه الهوام، جاء به أو عنده فئران في البيت، وجاء بسنور طبعا هذا مو مثل سنانيرا الموجودة هذه خلها من هنا خرجت من الباب الآخر، لكن التي تكون قابلة للترويض والتربية ومطيعة ومسالمة هنا. على كل حال قال عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن مهر البغي المقصود به إيش ما يعطى للمرأة الزان البغي هي المرأة التي تزني بأجرة فما يعطى لها من الأجرة هذا كسب خبيث نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لو أن أحد له جارية كما ورد في قوله تبار سبب نزول قوله تعالى وهو ثابت صحيح لا تك ولا ولا تكره فتياتكم على البغاء البغائن أردنا تحصنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله بعد يكرههن فكان لعبد الله بن أبي رئيس المنافقين جارية وكان وكانت قد أسلمت، فكان يكرههن على الزنا بأجره، فهذا كسب خبيث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب البغي. لو أن رجلا له أمه، وجاءته جاءت له بمبلغ من المال، جاءت له جاءت له بخمسة آلاف. من أين هذا؟ فذكرت له أنها زنت بأجره، وهو سيدها، فهل يأخذ هذا الكسب؟ الجواب لا. فهذا محرم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن حلوان طبعا هنا مهر البغي لماذا سمي بذلك باعتبار أنه في مقابل الاستمتاع فقيل له هذا بعضهم يقول هذا من باب المجاز وبعضهم يقول حقيقة لأنه في مقابل ما استمتع من هذه المرأة وعلى كل حال حلوان الكاهن هو ما يعطى للكاهن سواء كان يخط بالرمل أو المشعوذ أو العراف كل من يدعي علم الغيب بطريقة من الطرق كراءة الكف أو الفنجان أو النظر في النجوم أو غير هذا فهؤلاء كلهم كهنة ما يأخذونه من مال إذا عرفوه بالضال لهين مكانها أو ما به من عله مرض لا يجوز الذهاب إليهم أصلا وما يحصل لهم من الكسب فإنه سحت وحرام الحديث اللي بعده حديث رافع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث هذا يصبح يكون علة لما سبق لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن لأنه كسب خبيث والإنسان يترفع عن المكاسب المكاسب الخبيثة وهذا الوصف المكاسب يتفاوت فهناك مكاسب طيبة هناك مكاسب دونها وأفضل ما يكتسبه الإنسان ما كان من عمل يده وهكذا ما كان يحصل للإنسان من المغنم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجوعي لرزقي تحت ظل رمحي فهو أطيب الكسب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا المكاسب التي تحصل من المواريث فإنه يحصل للإنسان ينتقل المال انتقالا جبريا انتقال لا يتوقف على القبول وإنما ينتقل إليه بصورة تلقائية فهذا يكون ما صار فيه من شبهة أو محرم على كاسبه من اكتسبه وأما هذا انتقل إليه بالميراث فهو حلال ولذلك تجد في كلام السلف كثير يقول لك هذا مال ميراث حينما يعطي أحدا من إخوانا من هذا المال فيعبى فيقول له هذا مال ميراث يعني طيب ما فيه شبهة وتتفاوت على كل حال المكاسب الذي يكتسب من ملاهي وألعاب وما أشبه هذا ترفيه مثل هذا ليس من المكاسب المحرمه إذا كانت الألعاب مباحه لكنه ليس من المكاسب الطيبه من كان يكتسب مثلا بيع الزهور هذه هل تدعي إليها حاجه لما أولا أنها من الفضول وإضاعة المال هي من الفضول وإضاعة المال فلا يقال إن هذا يحرم يباح لكنه ليس من المكاسب ليس من المكاسب الطيبة وهكذا إذا كان يشتمل على أشياء محرمات مثل الحلاق اللي يحلق اللحاء ويحلق قصات منكرة فمثل هذا ليس من المكاسب الطيبة نعم وهكذا أصحاب المقاهي الانترنت وما أشبه هذا دي مكاسبهم ليست الطيبة طيب وكسب الحجام خبيث كسب الحجام هنا كسب الحجام خبيث هل يقال إنه حرام الجواب لا لماذا ما الدليل على أنه ليس بحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا ولو كان ذلك يحرم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أو لمنعه من أخذه فيجوز للحجام أن يأكل من هذا لكن هل هو من المكاسب الطيبة؟ أبداً بل هذا مستخبث مستقدر لأنه إنما يأخذ هذا المال بهذه الممارسة التي تستهجنها النفوس وتنبو أو تنفر منها الفطر أو النفوس الكريمة الشريفة نعم ولذلك فإن الحجام تكون مرتبته منحطة لكن يبقى النظر فيما إذا كانت الحجامة بطريقة أخرى كالطرق العصرية الحديثة التي لا يمارس الحجامة فيها بفمه كما كان في السابق جهاز يضع هذا الجهاز مثل الطبيب ثم بعد ذلك فمثل هذا هل يقال إن كسبه خبيث قضية أفطر الحاجم والمحجوم هل يفطر لو بهذه الطريقة التي سبق الكلام على هذا في الصيام وهكذا لو كان عمل هذا الإنسان في مختبر تحليل, تحليل دم والله عزكم بول ونحو هذا هل هذا من المكاسب الطيبة والأعمال الطيبة الشريفة هل هذا عمل جيد عمل ليس بجيد من منكم يرضى لنفسه بهذا يأخذ دماء الناس ويجلس يحلل فيها ويأخذ نجاسات وكل شغلة في هذه الأشياء هذا ليس بمحرم تدعو إليه الحاجة حلال وراتبه لا يقال أنه حرام لكن هل هو مكسب كما ينبغي؟ لا ليس بحرام طيب يكفي هذا صلنا عليكم اليوم يقول بعض الأخوة المدخنين هداهم الله يدخلون يصلون والدخان في جيوبهم ما حكم ذلك كل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومثل هذا جاي ويصلي ومعه المنكر مثل هذا ينبغي ينبغن يتأدب مع الله عز وجل يتوب إليه يقول إذا باع الرجل لمن تلقى الركبان وهو عالم بحال السوق هل هذا البيع جائز إذا باع الرجل لمن تلقى الركبان وهو عالم من أهل العلم قال يجوز هذا بعد إذا كنا يعني نظرنا إلى مصلحة هذا ال هؤلاء الركبان كما سبق ويدل عليه الحديث الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إذا جاء السوق ومن نظر إلى ظاهر الحديث لفظ الحديث فإنه يمنع منه يقول إذا ذهب إلى السوق ليلا ولا يوجد أحد بالسوق ليبيع ما لديه في اليوم التالي وتلقاه أحدهم لكي يشتري ما لديه وهو يريد أن يبيعها في اليوم التالي هل هذا جائز؟ السوق ليبيع ما لديه في اليوم التالي ولا يوجد أحد بالسوق ليبيع ما لديه في اليوم التالي وتلقاه أحد لكي يشتري ما لديه ويريد أن يبيعها في اليوم التالي إذا كان هذا الذي قدم يريد أن يبيعها في اليوم التالي وتلقاه إنسان وقال له لا أنا اشتريها منك الآن فهذا لا يجوز يقول مكروهات الصلاة كف الثوب والشعر نرجو تضيح هذا وهل كف الشماغة ناس هذا سبق الكلام عليه وأن من كف النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أكف أكف شعراً ولا ثوباً أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء تمثيل ذلك بأنه كالذي يصلي كالمكتوف نعم وأما العلة فذكرنا أنها السجود معه لكن فيما يتصل بلبس الشماغ هل يقال إذا وضعه بهذه الطريقة أن هذا من الكف ليظهر والله أعلم أن ذلك يرجع إلى طريقته في اللباس فإذا كان الناس يلبسونه بهذه الطريقة فهذا لا إشكال فيه لا يحتاج أن يسدل أطرافه من أجل أن لا يكون قد كفة ولذلك لا يؤمر بنقضي عمامته مثلا بحسب العرف في اللباس يقول هنا هناك امرأة تقول إنها تعالج النساء بالبخور بآيات قرآنية بما تسميه فك الفعل وتحدد للنساء ثلاث جلسات فما حكم ذهب لا تذهب النساء إليها لا تذهب إليها يقول لو أخرت الإقامة قليلا لو أخرت الإقامة قليلا لأننا نأتي من خارج المدينة أظنها تؤخر قليلا ولا لا كم تؤخرون ها؟ خمس دقائق ها؟ اليوم كم اليوم ما تأخروها نترجمه بطريقة موحدة بحيث أن الاخوان يعرفون خمس دقائق يقول النهي عن تلقي الركبان هل يقتضي الفساد بناء على القاعدة نكرنا هذا هل يقول لفظ فهو بالخيار صارف لدلة النهي عن الفساد أرجو أن تبينوا بقولوا الراجع بتفصيل كثيرا ما تمر علينا ذكرنا المسألة هذه تكلمنا عليها في المرة الماضية وقلنا لا يتلقى الركبان وظاهر الحديث يدل على الفساد أن البيع يقتضي الفساد وأن الرواية الثانية تدل على أن البيع صحيح وهو آثم بهذا التلقي فإذا وصل إلى السوق فهؤلاء الركبان بالخير يقول هل يجوز بيع الناقة الحامل لأن هذا يؤثر في سعرها إلى آخرين نحن ذكرنا أنه لا يبيع لا يجوز بيع الجنين في بطن أمة على سبيل الانفراد على سبيل الانفراد يقول أبيعك هذا الجنين لكن على سبيل التبع يجوز أن يبيع الناقة الحامل والشات الحامل والفرس الحامل وما أشبه هذا هذا لا أشكال فيه الكلام على سبيل الانفراد أبيعك ما في بطن هذه الدابة بالقاعدة أنه يجوز في الشيء على سبيل التبع ما لا يجوز على سبيل الاستقلال يقول إذا كان جائزا فهل هذا ما يندرج تحت قاعدة يجوز تبع المال صحيح لأنه ذكر حرمة بيع الجنين في بطن أمه يقول ما حكم بيع المغيبات في الأرض كالمقاتي والفجل والجزر نحو هذا الأشياء المجهولة نعم مثل الآن لو باع الحب حب وهو لا يعرف ما في داخلها لو صالح أو فاسد أو كذا فهذا لا إشكال فيه لا إشكال فيه في ما في بطن هذه الثمرة هل هو جيد هل هو فاسد هل هو كذا هذا لا إشكال فيه ولا زالت بيوع المسلمين على هذا أما ما كان مستورا تحت الأرض مثل هذه الأشياء فإنها تباع إذا إذا استخرجت، يقول ما ما هي الحكمة من إرجاع الغنم معها التمر ونعلم أنه يملكها معها التمر ونعلم أنه يملكها إنسان هذا ما بغاها وحلبها فعوضا عن هذا الحليب الذي استفاد منه يرجع التمر فهذه قضية توقيفية يعني ما يقال هنا الخراج بالضمان. قاعدة الخراج بالضمان صحيحة لكن هنا مستثنى بمعنى أن على قاعدة الخراج بالضمان وهذا أحد الاعتراضات اللي اعترض بها على حديث المصرّة الخراج بالضمان معناها أن ما حصل له من الحليب نعم يقابله ما تعلق بذمته من ضمانها لو حصل لها شيء الخراج بالضمان هنا يقال لا يردها مع صاع من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يعجز المشترون إيش أن يعجز المشترون ثمر النخل قبل صلاحه والبيع يكون بعد الصلاح يحجز الحجز يمكن أن يحجز لكنه لا يكون بيعا ما يوقع البيع إلا بعد بدء الصلاح ومن أهل العلم أجازه لكن قال إذا حصل له عاهة فنظروا فيه ما بعد ذلك بعضهم قال إذا كانت تزيد على الثلث نعم فإنه يرجع إليه يعني أنها في مال البائع يرجع عليه بجزء من الثمن بحسب ما فسد وإن كانت أقل من الثلث فإنها تكون في مال المشتري اعتبارا هذا قليل وهذا لا دليل عليه والله أعلم نقول الشيطان على محبتكم أحبك الله هل هناك طرق لتقوية الذاكرة في أشياء تقوى الله عز وجل والممارسة فإن الذاكرة تقوى وتصدأ كما تصدأ الآلة إذا ترك, ترك الإنسان أراد أن يتذكر المحفوظ أو نحو ذلك بصرعة فتح الكتاب تصدأ ذاكرة ويحتاج أن يعصر ذهنه مرة بعد مرة وكل ما يمارس الحفظ أكثر وأكثر وأكثر كل ما يسهل عليه جدا حتى أنه يحفظ الشيء اللي كان يحفظه في ساعات يستطيع أن يحفظه في جزء يسير جدا من هذا الوقت وهذا مشاهد كذلك هناك أشياء أخرى مطعومات ومشروبات و... الأشياء الحامضة من المطعوم والمشروب تضعف الحافظة أكل الزبيب على الغيق يقوي الحافظة اللبان المر يقوي يقول كثيرا ما نسمع أن شرب اللبن ومشتقاته بعد أكل السمك يؤدي إلى البرص ما أعرف لهذا أصل والمعروف أنه يقولون لا تأكل السمك وتشرب اللبن ويقال أن هذا أصل مثال عند النحات ولا علاقة له بالطب لكنه قد يوجد من الناس من لا يناسبه هذا أصلا وهذا شيء مشاهد من الناس من لا يناسبه فيترك ومن الناس وهو حال الأكثر من لا يتضرر به فلا أشكال، نعم، وقد يكون الوهم له سبب أيضاً في هذا هو مترصخ عنده أن يضر، فإذا شرب اللبن وأكل السمك شعر بالألم والله وال... أعلم.